أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسكن خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من طريق لا يسمن ولا يغني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 go uh -oh.